قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البجنات والذي فطرنا فقض ما أنت قض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمن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 ومي يأتِه مُؤمِناً قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك لهم الدرجات العليا جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى